ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها للشياطين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 سَكَانُهُ تميز مِنَ الغيظ كلما أُلْقِيَ فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَ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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم جهروا به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 في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أم ينتوم من في السماء أي ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما ينسكون إلا الرحمن بشيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أم سك رزقا بل لج في عطوى ونفوس أ يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلمان وَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَنْ معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الله الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء